ولا تقتلوا أولادكم من إملاك نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق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 وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَةٍ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَهْفُونَ ذَلِكُمْ وَالصَّاقُونَ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَبْتَكُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ الصُّلْفَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ مَنْ سَبِيلِ ذلكم وصّقون به لعلكم تتقون ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهد ورحمة لعله بلقاء ربهم يؤمنون وآبا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنت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 بينتم من ربكم وهدوا ورحمة فمن أظلم من من كذب بأيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون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 ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض بَعْضَكُمْ بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع القياد وإنه لغفور رحيم. عشرك أن عشركي كويال لخناندو. كونا كمديهاي عشركي ينص عليه. كونا صافسنا تفسيرك القرآن ككريمك. شني يا توبنا يا دوبنا ككوبنا يا آيات بقل كنتون إياكوبا نوكا بالله ونعجا كنميلا من سورة الأنعام آيات بقل يلعن يشناث نواقع بيهاي من الصورة نفسها إسل سورة الأنعام كنميلا أهنا آيات داودا بيسا سورة دواهي دل وحمر لفاد آيات داكولا ما نعرف بيكوبا في القرآن أفر رضع ويا قرانك فضع الفاتحة كب الله دان عام بكوكي فضع اللبات باعرف كب الله دان عام ينسى قلت لك أيضا عشر كوداً فيتصورة العام نواكولا ما تهي فضع الكوبات نواكولا ما تهي حزبكي جسكا جسكي سيدالات بينك جرني أفر عشر سيدال عشر ويا جسكي أفر باالكا قوات قلت لك حزبكي جسكي سيدالات نواكولي عشرة عاوية بولي قد قارها نديا مسكح حلالا اللي قد يسوه بحي حيات عشرة وكبلها فانا ايوه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه وجعل الجنة المتواتق على صعابي جليلة ومن الصادقين الى الاسلام ضدكي اسلام كورية وحو أرنجر يقفك دونة يدردارا كنبي المعامل عليه الصلاة والسلام الذي عليه خاتمه خاتم تنتيشئ كل نفتي منك الدونية إن إنه أقاده سدحد آية دودة من سورة الانعام كميلا كانت بالله فتا قل تعالى واغري تردارا النبي محمد وانعلك كدومين وفإنه أقاده دونة فليغرى سدحد آية دودة أحنا قل تعالى واتلو ما عرم ربك الوصايا العسرة الليلة Hakam le otobana ayad go'arki doonta saddexda hay'ado xakamta ayoob kale ee saddexda hay'ado ku jirta waxay isku waafaqsanayna diinaa oo diin diin ku khilaafsan ma jirti intii ku tubayso dad ka waakamida shirkiida hagaran kara la marqo in وان غيث وحلل وذا جنكو لب حقوق الوالدين الى حق المركله غدغو حق كلبا ان نفذ الوالد حقه ديول اولا وحيفاته قاد له الوالد كان ينغاري ثاليا وحوانا يا خيره وقدهلي كرتو دا بان كرتو ان اذن كاكرن ثالثا ورخو ان اذن غرب مرين حدا ين سريع على خلاف ام هذا إلا بذوالي سريع هذا خلافه أو حيكوه يرى يا محان خبه أو ضلع النقاط وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تضحهما قاطعة لمخلوق في معصية الخالق لبذوالي بقيم فضنب إليهين ألا كوينك إذن واحد فاتاء وبلده إنا يداري واحد يفوت قارشين كتا إنا ذنك نوال فاركو دا ان ادي يجي يا العسره افرتا صبر رغوده رغوره ان كراليا كل كا حقي لبا كسدعه اولاد ان لا جليو تعني منا كدلين نلولنا كدلين اورنا كدلين افكا يغو جوغان ما حد جلي ملك الهات كايي وي كو سونايا بيثي بقوري عنايا اننا اولاد اللي جلي صدنا ان الذين ليس لوادي الزينيه وحلمي وحا الله وحا حون الله إسكا إلا ليك كميدو ناف إنانا اللا ديلي حق إن دي الناف مسلمة أما ناف ديلي بي تدعقون بي حق نقطاء قفك ريطة إسلامك كبحة قف اللا دي ديليا قفك قف ديليا وها اللا ديليا قفك إساغون نكاء على الوحكوص والمطي دبوزن إساء وها اللا ديليا سادع ده دوسم قفكو قالين لما تمنك أقوم حول إحاد لو دوانما إياسا تلك تجارة كشاق ييانا قال لي يا ملهوس مين هيا قال لي لالين هيا او نزوح قاح مرخاتك هذا لفري مايو بلل لبري مايو في دوله والله اسك الى لالين هيا الله عبد الله بن دوتين محمد إلا وحوه يرقوه وحاطر هذا الرسول صوبان تعالوا قالوا يا سادة الأتين جادوا إليه جادوا إليه كيم سادة الأمتين قالوا أطروا هذا الرسول في إباهي يا ما وحي حرم ربكم أعطينا وحب هذا قررنا التحليل والتحريم من خسائس الله عز وجل وحوه حرمه وحانا على الألين قال إبه قال يرمك قال يا اطلوا وحان اخرين حتى دولوا مَا مادان ما رَبُّكُمْ حرم ربكم أَلَيْكُمْ على الرمي عليكم قرتينا ان تجينا كو اخر يا كالهه سوره الانوار سوره ثم الله خلقك حدي وحبضا جفافك إيا حماها اتقاد حماها إيا بقان حماها إيا قلوا على المزركين تقلسوا قلائيا حبضا حدي الله شيئا وحي إلا كلك إنكو حرمي واحد حرمتان حرام ما أقول وحي علم ما أعسكنا وهو لكن هذا الحرام نعي ويالإزال وحي إلا حرمان ليجي شيئا يا دقيش الله فاي ألا تشركوا إن إذن إبوح لوذا جن إيه إبا شيء محكالي كلمة سيئا وأنكرة خالق إيه المخلوق أنكار النكر بيه عمزان تاي وحك بحيا ملع خلق وحك إله لوذا جن في أسمائه لا في صفاته لا في أفعاله لا في الربوذية لا في ألوهيته لا, لا مجعيالك سواهو قال لا لما هو ذاقو حكم كانت محمل لا حكومه ولا يشرك في حكم عدد محمل الله حكومه مقعد للموذاغه مامول للموذاغه كل واحد وحل لو ذا جين كارتان مالك كائنا ما كان أو كائنا من كان واحد إلا لو ذا جين يسو وحرباها النهض وحبا وحل لو كل محرمات يكوى معي إله إلا إلا لو ذا جي كو لما. وبالوالدين لبي واحدة لنا إحسان ونا، أقولك أمرك لبي ذا والد إن ونا من. خلاص مني الله يسفاي، رقو لبي والد والله حقره، لعاسيه، لجوه، لجارمه، ليه أنا حرام؟ أكملك وحنا أمور قال له فرق، ويش كسور جلوا مني هذا هدي سيرك الذي ما حوا دب على خلاص، وحتما هنا عبادات يطاعه إلهينا ضبق عثرته فألوغو فري فدعو الله عن مخلسين الله الدين ولو كرهان كافره ألا لله الدين الخالص وما أمر إلا لي الله عن شرك مركا لغا حرمي إخلاص بها واجبا الإحسان بالوالدين مركا لغا واجبا الحقوق عليهم اللموغرا كلها سياد ساسيسة زهر جيدا والغريب كلها لغا عبد الحق ما قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تتركوا به شيئا وبالوالدين حسنا وفي صورة النساء وعبد الله ولا تتركوا به شيئا وبالوالدين حسنا وفي صورة الإسراء وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين حسنا قل كماركي إبعاء بلقى قدب لبدى والد وعكورين كرامتها لكن مر الله مثل الشيخ يقول لبدى والد كلمة لان بعضا لقمات يا ابو بالوالدين بعضا معناها هذا إلساق بيكتو سنيسا كلمة الإلساق واما كل كلام بالعانت يا عرورت أم ولا لها أم ماذا شيء حفرت كل شيء قلت لهذا ذكا حفرته وعنه قاية بالوالدين إحسان ماذا فريني قلت له مجل يخيرتي ألا هو تقايد حدات باجية بيؤود أفكوا أفكوا بنيسا هو حد حكامات بعضا معناها اللقفة الي سنيسا اللغة العربية إلا أقول هذه دوني تالا برتوا ألباقوا لنلسه وأوعى اللوج ولا ديو يا الله جفا إذا يسنايا حق هذا ملك الله جاهد الله يو لكن ما تقبل هذا شيء أنا هو ذه ها ما هو يما دور أفقه وغام إيش قال كود أنا عد بالي شباب أفقه وغام نر مركاتينا إذا مرض انقاذ إلى مالوج وما وحيد هو أنا أقولي إمام الدود الخميس بالوالدين وحوايا غانتاده كمام سيدي ده انلوغو مامريج سيدي ده انلوغو غوم مامريجاي غانتاده كمام او شانله او سيدي كلمه هذهار كاغا اوتري مادان ولا تقتلوا هديلين. اولادكم إن من املاق ايت خشية املاق هذا هو حوضان لقاليش كاي سلميه واقوق بطن ثماني الله بيدافين وحان بالكود احكي لكينا واخرشة املاك من املاك انه حير باطاي سابل وحما عيسي وحيسي ما يكوي الابين هذا هو حما ما عيسي عصيب في بصولة للعضب هذا هو ساكي كالله يوحسوه انك طالبه تعبانه ويجينا قريه يكوي سكايين فالكاسة هو حكيم يجري حل الواحد مدئب لما يلميه بصولة وكوتي كل كمله ملاقين يخشى متى ملاق لا بد بفهمنا الميلونات اللي كروا هدي على الكجيران هي هدي نولي هي هدي داعين ثورة الملل دي لا ما بناره ما كسر رب سو بخيشجو ينملو دي لا يعنيه أننا جايبا أنا رقوقم إذا كان والك هو حلالي أنا جايبايد مصروفة يو ياخذ المهلة بدره حزشة جنبيك أنا ما جاني قريش قيادة كودي حنايان هذا إله فيكوس حنايان. كوانا بل هين باوه دكرايه ما باينو جراعيز مفره ولا تغربوهو لوانينا الفواحيش وحا حون خواحيش وحا ويدن بحون قائشو در صداي كبيرو لوحونتا لكي قربا قابدرقو جرتا سينة إنه بحظو إنه ببين شايكو واقع كلك وعيشكو غانيسان ما ظهر منها وما باطن ما ظهر منها وحمو قنايا هي, هي ووان بطن وحقرسون التفسير بايلو شاكناي ما ظهر منها وإحياد مدى أفكو بين لقا شايكو بين اللفورو حقدرين لقو شايكو شركين لقو شايكو باطن لقو تاقيرو دعمها سيدوكالي وحلوكو ديلو وحلوكو بحظو قالوا خيانيه سجلوا لغو سميهو لو كان سيدهو كالي خنقها وخي لغه ما دار منها قلبك وخي لغه سميهو كبرك ويا شركك ويا نفاقك ويا حسدك ويا غيضه سميرك قلبك و. ما بطن كل قلبك اغان فواحسك الهلالي شواد اغانك الهلالي حديك لا وخي لا لا دونتو يوي بنانك لغه سميهو قال لغه فسريكرا سن ولا تقتلوا هذه النفس النفس التي النفتة حرم الله إبقوا وحرمه إلا دلو إلا بالحقيقة إن لكو ديلا ماهان مخلوقه دم باسه قليل وقال لك يا بني يبني آدمه لي هذا الدباني هذا الدليس كل خينا دوح النفتة أقول ساتوب وشين بركيبه والله برعيسه أما دقع كله فاتيد دلك الدليس أو عكاديك هذا الدباني وصنحل عين وحن نفل إلا ديلا نفسه خلاسه لنا الهوين واحد كان نفسه ابن اللقه لمايه اقبال ماي لمايه نفسه عصوق تاقل فلقا مارك كراباكو في النفسه انقاذا كثيرين فلما يجي كلها واحد جوهارا او الى كليه تاوض كلها نفسه حرمه الى داي حاضر الله موك لالكم شنبه هلك اي اي اي داورة شنبه اللقو شاق لالكم شنطا حكول اللي دين وصاكم بإذن با حكمك لعلكم إذن مدنيذين إنا تعقلون وحقرات هيدك بجبادة جبا الودامية عقلها اللعسكية قفو حقرانا إيا إله يؤون كي سلمي قفو حقرانا إيا وارد كي سلمي قفو حقرانا إيا إلموه دلي دلي اقل الان ليس كدرين قلت كان شركي قصة ماين أما اما عاس الوالد النقونا اي اما النفدل اي اما سمتها جفقال اي ايمان الان اي اقل الان ليس كدرين قلت ان لعلكم تعقلوا وحالة المامي ايمان بادو سنكوكوجين وقد اي قول اي قلت اي اقل اي اقل والد فالحمد اذا لعلكم تعقلوا إن العجارات هيا ذي لبعض أفر باللوشة كذا شن باللوشة كذا تقول هيا ذي كوا على لا ولا تغربوا هودو وارينا مغلياتي عون حولي هودو وارينا عون وعلي هذا أحدك واريك داري لذي وادي ماذا كان قاري لبعض سو كم عون نمر كان مايو لكن هذا كان قاري كان ماي وحوة قوانيا هاي انتقوا آبين وانتمنى قانكارين كافلحي سلوما لوانكارو سورة النسين وكسو مرنى إن الذين يأكلون أموارا يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيسلون صحيح لوما لوانكارو سلوما لوانكارو وما حيواصر يوضان قودانا حتى أدواء وحفظين ايشي وأنهو إلالين مالكي قديس رو دنينيج والربات اسالونا كما ذلك ان يطما قل اصلاح الله مخيب كل ولا تغربوا هودوانينا ما اليتيم اغون خلد إلا بالتي يسد دوانا ما هي يذبا احسنوا لليتيم اغونك وناق بدن حتى يبلغ الى اغونك وكاغار شدو خوغابديس حبكم قل بالله ايت الله ودجير و حدي وحلا جذان أيو، وحى متعارف ومدقوش زي، قف مركو كيلا يسار كيلا كيلا دي دفاتر أي، هذا الميزان كصابن، حيالك وحين، أنا ذو حلا بيج أيو، موزونك، أما مكيلك، أما عفدك لا تريه، أما ممسوحاتك لا تلوميه، سني هشيش لو وياي، ما يحلو كرفوليا، وعفو دم اشترا، الكيلا وحلا بيج والميزان. وحلثت لنايو بالقسط عادلينو حضا متعارفة كي الذي لا يقيم إسان هذه قد باتها وقا إسانين أما إذا هم تنكابون في عيائي كي لا دون في عرضاي أتفعوا وقا ليسي خلماني النسيان يدكدق حكوية مادا وصدا فوقنا أنقصد يمي حمجرين النفس مني حق الراعي وحاسي هو أعطاق البشر كوي هذه البشر باتاي ضعيف باتاي هل مان باكو قالي كارت باكدك باكو قالي كارتا أدو ألاها ألايهاي هذا سنتاي بقرنا أن نكتل نس... ن... قريم وهي حقا حاجة ما حقا حاجة ويرادا بمال يخو ما مشاقينين لكن نياد ما ماتو وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى حتى يمي في عانتها حتى يوحي سي النقضان هؤلاء اوغين امد قرانين وحي ساسوكالكام وصباحا إلا هلا نقلفه مما شقائنا نفسا إلا وصعا سمرتد ماهان وإذا قمتن فعزيرو قالي بان نقضة كربان نقضي أما مرخاتي بات نقضي وقضي يدي يارمتي با مرخاتي نمال لغاقب باها حتى كلام محرر وحقوراتها بلايش ديوغا استيشي وصوق برا يوحي د هداد هذا ليس هذا الكاكا عدالتها هذا ليس كامس وإذا قلتم هداد هذا ليسان في الحكم والشهادة هدى اماد قرنق قيسي اماد وحشي قيسي وإذا قلتم هداد هذا ليسان فاعدلوا قرص ولو كان هذا نخضر حكم قفك كبه آية تا قربا قرباً مدو صاحبة وأذوقا يامرت عده كبه باعيان فانتشك سمبتوا حاوي اللبدا كل شألة كاحقة ثني النار منك وجين ميان حق أولي جانب كيسامر ما إذا قلتم هذا هذا الإنسان بعديه ولو كان أفك هذا الكار كل ثوناية فأقرب أقرب الناس اليك كذب قبل كل حجة هل نخذ قط ذنب إيشي وبيعدي الله بلن في أب أو في بلن في أبوهين أتكلف شرعية عندي إنت لقيت ما مش أما أوامرنا لا جربينا إنه فلنا أما النوايا أيضاً نرلي يا أي أحد الله يا أفر بقوه وين أفر أيانا قوا وين توحيدك إلى سبحانه وتعالى وجل كله رب اللهم هي وهم تحليل هي تحريم كل ييرا هي بنو حليل هي هي بنجا حريم لكن ماش موجود هن ييرا بل إنك دعين ولقا لي إننا بشر كائن على نجقا لي هي كارق <تصفيق> النفط هذا أجلس كل هذه النساء وصي على أقارن أجلس كل هذه النساء هذا وحلو واحد بلن هذا قصي إن هذا بحذو دم يسير جو وبيعدين له إلى بلن كيسينا عفو دم يسترا ذلك كذا وساكم بعيد فري في سرا لعلكم مذننتين تذكروا تعقلون ديوال لجبت لي تذكرون محلولي هاي باقي أول حاجة جيو يا الله يا هذه لاد لا يحقق لدوره يا بلململ ايه بل هو فيه مسخره بعين خصوص يا عقل يا مشروع يا بعيني كل هذا عيد هذا ما هو حلو جدا لعلكم تذكروا سجل بعض هذا وصايا العشر كيو توملاط بديما كتوملاط هو أول الالتزام على شريعة كل هذا كل كيس اللوج صدر حقي عقل لا دايما وأن هذا كان ليدين فري أنا ليدين كذا تجيه الصراط أني جايب بجد مستقيما ليس قطعا فتقولوا وقال كي تمنعوا جد كسر ما أنزل إليكم من ربكم أي إلى متى <متشف> كل قد دينت ليدين جد أيه دين تأكل صعدا صبرو خبوا لي جاي مركزو خذ يرير نكله لخير مركزو يري وضد سرتك مستقيم كأوتو كني كسر لذي كسرت من دافع لغيره عقوصه عي جيد جد لأركبا ما يشأوك اللي حانا ايو شيدان بها فردية كالاشا اسنى قلبه كدعا شيدان بها مكاكولها فردية جد كيتوتنا تاليبو كله وحضون وكوكوشو كبانا ايو اما الناد اما حورو اما وحو الربو إلا ما دارتنا لغا مقارنين فبما لا لأقعدنا لهم سراطك المستقيم ثم اللي هاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن سمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين جدك لحديزه فضيه قوال لغوه وكوه يارايا الكاثيره وكا جدك توسنا شيدان باع فضيه جيدك كاللعانايا كالنقادة قوى كالنا اسكيل علي قلك جدك الله بحق ما جيره حفظك لي فصرات مستقيمة فاتبعوه وحنكا قد مفردك اللي قعبري إن كنتم خريتهم في سبيلي قل هذه سبيلي وأن هذا صراطي دائما مفرد فذل ايه بغته امت والحق لا يتعدى سبح حق الهكذا مجرده أما بعض الفوا ودبدان ياي كعبير كدغيسو قراته تبي صوبر وجمع سليل صوبر وجمع سليل وتوه بدنها قادنا اذا تفرق ايه كانت سعاد نواه لمن دونتاج لدسغه غديسه مسلمينهم مجرته لبا ما مجرته لا يوجد شيء وإلى رباده اللغو قارا يا مجهره كبضا نسكبضا حلوة داجرت حكسي ودنا وابران برانك مقرعين مسلم وحل دون إله كريهة إلا عابده بما شرع اللغو عابده في عرضي سعلا بكسر الله قبض باده جندي سعلا بكسر الله له مراتي هو محب محبود كين واحد إمام خلقو دينا إيمان جواته هو وا واحد خلقها اختلاف ذكرة تكتك وان من تونتا قالت انايا دي ايرتي قالتته بعصوب ودونك حقا دين جماعه ودونك لو دباتي ليين اولا فتفرق بكم, مارك تفرق بكم اذن كي باذن كلا قاضي كما خره بكم ومعي حداد اسكو دوبنايدن قول لي ويعطصينو بعبد الله جميعا ولا تفرقوا ودونك اذن كلا قاضي دينك وكل كلامه مسلم هو ذا كان وي جاي اوليا يعني انا وخاني أذيك أنا أفكارتها إذن كل واريا فتفرق بكم إذنك إذن لك لتكيس كل القوة ديني واللومي وبابا إذن سورة الأنفال بينهو تجدونا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفسروا وتذهب الريحكم قوة ديني واتكيس كلك كوحا, كوحا عن قيم marka idinka la qaada hadana hanse biini bi qododi ilaahay ibin ka si kala qaade hadana idinkina kana tagta digigiina wodadii ba ka tagto idan marka wala idinkii oo qowdii mi ay na fawido oo wax shubaalii waxaan antum maglimiinta iyagu arada ka badan santaa qaarana jooga ay midale kala dii ma baysku gudguday qobriyaga galbeed labbacday iyo war soo yanaato oo gudday والكفر من لذوائد اسلكين وثيق العره فتفرق بكم عن سبيله يالكم كاسا قصاكم اي به فرج بني ثغا لانكم تتقون ميدان جنب او قرانك راعيديسا ودلان حق أن الله قال ودينك كلنا لاغلعد تتقون والا لوليهي وحا ويا ساسه ادب ربطان اي عذاب اخيرا لبضغ انها كبت بادان سالعادة غعاو لعلكم تتغل قلوا عاتا رسول الله تعالو كالايا اطلووا عن اغرم ما وحي حرما ربكم خدقين حرمي عليكم كركينان كو اغرنايا اللا تسركوا ان ايدان لو دا جنبا او ريزا بيه اي بير سيوحك لا وبالوالدي لبضيوا حدسي احسانا ان لو يا ولا تقتلوا ان دلي أولادكم عروتنا من إملاق عيغني مدرت معنى أنك إباء نرزقكم إذنك إذن بالنه المهل للي إيو إيهم عروتبا ولا تغربوا إن إذا ندوى الفواحشة ننبقى ما ظهر وعمو قنايا ومن فواحشتكم إذا إيوه ما فضل وعقرصن لفضل ولا تغتلوا هدلين النفذة نفه دلين التي النفذة حرم الله يبدلك هذا حرمي إلا بالحقق قردئن لك الدلاية ماهان يالكم كاسا وصاكم إبا إذن فري إيه إساقا لعلكم إذن كان مدنانتين با الله إذن فري إنا فري ولا تغربوا حو دوائنا مال اليتي أدوان حوله إلا باللتي سينا دوغو دواتان ماهان إيه إيه دفا أحسنوا لليتي أدوان كوفيحنا بضان حتى يبلوغا إلاهوكا قارو أشده حوغاب ديسا يا منجزا ربعا بوكا قالوا وأفوا لما يصير الكيل باجا يا والميزان عدينتوا على ردينا يو القصة عادل نو لا نكلفه ما مشاقينه نفسا نفنا كلح زاره إلا ما إلا وصاع عكر ثم هاني وإذا قلتم حكم هي شهاده أفك هذا لسان خدلو قصورة ولو كان هذا نقدو المتلرر بالقو لا قربة قرابة مدو صاحبة وبأهد الله أن لبالنك أو تكاليف شرعية إذن كلابالنك أنفو بوحية ذلكم كا أي أوصاكم وحايدين فراعية به إيساغا لعلكم مدمانتي تذكروا من الوازنتان هذا كاكوركي نلقو أغريه اصبل ودينك كاله ايسق انا ناي في كسور جلودن وف تفرقه أي ودنك لك لا تجان بكم بينك اضنق تنك وكا هم غيره حد انا ايدينك في دقائق يسو ان سبيل الى ودني في حجده قد كاس وصاكم لعلكم مدنانت تتاقون ان العري عذاب بك ثم عاتينا موسى، هم هذا السرطان بيكون عظيم تاعي، أما كنت على ودي حارة، مكان نبي الله موسى الكتاب تيجي، أيه باتر تاعي، ثم كا جدالبار عاتينا موسى، نبي الله موسى وأنزيني، الكتاب طبرت بانزيني، نبوبي أيه ألك على سجاي تسليو أيه رسولك عليه السلام والسلام، لا سو جريعي، كل كا عاتينا موسى، نبي موسى الكتاب. Ketäpki tauralla ha ekin ni kubrana, men Musa sinä ebyiri, tamman ennäge eba on niemadi elmaistine. Alla min korki, banu niemadi ulmaistine. Ahsana ona käsemäina jäi, e Musia uihumäi. Hajireisä Musa näbellegä digai, kassul legä digai, kelimulla legä ei, kolka niemadi siraa kubrana, Arabi Musa ku على الذي كي كركي ما قل الله ولا ما يصير أيحنا ونا جسمينا أيحنا موسى يهومنا منبي وعنت على الجري ولا ما يصير ديزي يهو تفصيلا كلامي قديجي في كل شيء وحلا أركيدينك ولا كلامي قديجي أوحى الله بحقك ديزي أياتورادلو عذري موسى الله بري أيان حديث أوراد ساسلو ذا هذي وهالا قرآنك كتاب كتابي أنزلناه أن لا إبداع في الجنة أو إعجاب مشركين تورنجين إنما يعلمه بشر إن هذا إلا خلقت راه إن هذا إلا صحن يوزر وحبال باديئي أو كتاب كام قرآنك كا إلى وعيري أنزلناه أن لا إبداع في الجنة هذا مبارك كتاب خيسي عقلك بليل أو مالك زودك كلام مالكام هذا أيها خي كذي لا دم يلا ياي إذا حدو كتاب ياهي ابن سودجي مباركنا ياهي فتلو راع شاف فدينا خلا دي أبين سودجي مباركنا وياهي تنتني أدن إن آخري أدون بدين هلا جن وحلك حيران تاي إن الكتاب كراعة ذا الكتاب كراعة ويدان وابارزا وصدق الله في قوله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا وإذا لاتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيمة وهديدت كل ييلة ينوحا لبرعي لكن هذه الليلة وهي ما أبعي إلا باباي آخر يجب أن يبلغوا باباي فاتبعوه رأى كتابها خير كبدا واتقوا إله إذن أفورتين كأفسد مركب أمر فلسان. لابد عمر ما هي تتبعوه وتكف كتاب قداد الرعاده الى خلك ابزطه لعلكم ترحموا يا حريستي الدقعتين ايجو جرت ادوني يا خيره والله يدين حرسنا الكتاب كان ويهودية تورد كتاباتي سيئة أنك من الكتاب نوسي ويديك حديرك له أبا فعلا سأسأل لغوها الله بصورة فاطر واختموا بالله جاهد أيمانهم لئين جاءهم نذير لن يكونون أحد من إذا أمم فلما جاءهم نذير ما جاهدهم إلا نفور قلت له أورانجرين أنك إلى هذا النطيع وأن نبينا نوسي وضيره كتابنا نوسي وضيره حدير نبينا نوسي كتاب الله سوى جلاله سيدا يهودي النصار الى ماهانا قرى المرنين قال تعالى فدوحوا مع معا كتاب الله جلاله جلاله ان تقولوا اما مضاف قدر كراهة ان تقولوا اما نفي قدر لالله تقولوا ان اذا ارن انما هو لماه انزل الكتاب تورادي انجيل بالله جلاله جلاله على طائفتي لبقوا حد كركو ويهودي النصار من قبلنا أن نحن عرب أما هم تُعامل أي يهودي النصار ثورات ينجيل سين كنا أن نجهاذن عربنا هاي عند رأسه المغرد هذه اللغات فين فمغن من نقاوم عند رأسه من اللغات فين من نقاوم أو إنجيل من نقاوم أو من نقاو يا أن كتاب أفكا نجا كسودكا قلت معيكو الله يعني إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلوا لغادي باللغان لغادي إنه قرطان دراجدوا إنه إذن صدا بهن أو تقولوا اللي الله تقولوا إنه إذن بهن لو قر أنه عربي ونزيل اللذي يجيو علينا قلتنا الكتاب كما ونزيل على الذين من قبلنا سيدي توراة إيا صحفة إبراهيم وموسى تتكهر اللغو الدجي حده كتاب قر كان لغو الدجي لها لكنا وحن أهال لحين أحداكوا وكتوسا منهم انتكهر دمان في أيضا نؤرون حده برمكي واتنا فقد وحادبا جاءكم إنو إذيني مد بيينة الحجاعة حسولكينا إذيني كتابكينا اللي إذين دجي وحينكتني من ربكم فبدين حجي بهودن هنون ورحمة النعارس ايه ايه ايه اميد قلقا مارك عرنسي حجي بكث ودماتي او كتاب كينا اللايدين دا جيه فصول اذن كده سينا اللايدين ديري قلقا اقدم هدهات باني تا اسو تاكتا مغي عين فمن او بلامو ايه اكا من رابلا ممن روح حجي كذبه بانيه با بي آيات آيات ايه بس رو دا جيه ايه بس رو دا جيه qofka beeriyi أي sadafka jeestay anha ayada marku rumay laa ilaaha illaa dad uga jeestay ka ya ka dulmi badan jawaabti waxa way allahuma laa hada dadma mid qofkaasii qofka gardar badan mar xayala ballankii allu ka baxay wixii uu qaaday buu baaqiye ayad hebe ku showte jeey ثن جدي وابال مرندونا الذين ارداسه يصدفونك جيتناي اياتنا ان جيت بها اياتك حقوده جيتناي سو العجد هذا القوه كريهه مكه او قادر او او قرم او او كل او او مدو كاتان جينينا سبب كنا وما هي بما كانوا يصدفونك سو اياتك بكمايان مارمين او كمايان جينسان او أوي برتان أوي في أي بارتان اوه الكوان ثمان مديدين بما سبب اي قانون نقدين يصدفون ايه باقوة ايه بكجيت سنون. ثم ثم كذالبا أتينا موسى وعنسيني الكتابة التوراة تماما لا ما يسترين على الذي يقول حكرك ايه النحمة الله لا ما يسترين ايه احسن وانا قسميني او موسي انت رميسا ايه وتفسيرا كلا ديك, ديك في كل شيء وعلى اركو حكوكي سالله بعض اوه بني اسرائيل وبعدان أيال الله كلا في عدايتها وفي وفضائلها وفبايتها وحكمها وعيوبها هذا ودماء الله كلا ديجي جاي يهودا هنون في الظلال كا يتقاليدا في عاداتك يا بعض الكهانونا وضد حقا بكتل قبضة إشكلافا أبي أو ملحق جاري يا ورعة النعريس أي انت بكتاب توراة كلا لعلهم من اسرائيل مذنط باللقاء ربهم خذ بقولك كل مدي أي قيامك ولا كل مايام إن يومي أنا هميا وهذا القرآن كذل إن كتاب كاسو أنزلناه أن يبدأ آلود جنات كتاب كاسو مباركون خيرك سلابذي فتبيعوه خاء داروما طمعتهم عربي عجني ذا كتاب كبرك الله بالغ وطقو اوو خوي دين فراي بين فرما اوو خوي دين كرهدا يا كفغا انتو دين فراي سنتي نيبا كلن انتو دين كرهدا كادي با دين كو جيرا كل كام ساليخ زينو دينتا ايا حدايت خا عمركا دينتا علكم مودنين انتو عمل الدين يا اخره حاجه بلدين كناريثو هذا الكتاب كان رعلان الله نكفغا انت تقولوا كراهه ام تقولوا ان في الاعلان بل كنصداي وعا كتابك اللغة جيئي إنما هو أكل ماها انزله على جيئي الكتاب هو راضي يا إنجيل على طائفتي لغاقه حدثت بلغو جيئي يهودي النسار من قبلنا أنك أمت محمد أنك أغير ريسي وإنه شأنك نوعية كنا إن أن نهدا أمت محمدنا عن دراستي أخرن تهي يهودي النسار لغاقه يا كتابك لغافلين إن أن نموغنا أن ننقرمي وأن فهمنا أن دونينا أفقد أنك أو تقول من إذا نورم أي الله قوانسا دي لو أنزل الله يأتي علينا قرأنا الكتاب هذا كتابنا لقد قد جلها كما أنزل سياداتك نقرأ أليه لقد جل لا معنا أحاول الله هو وكتاب أصنبه منهم الله منهم وليه نقرأ وإنك كتابنا لك ورسولنا لقدره وطنة النبينا لغوانيو إن ربي الرسول يدين لقدره أنه ميال له. فقد وحادوا إن جاءكم إذنهم فإن تنقرح من ربكم صدقين حقيب إذن كثمين وهودا حنوبا إذنهم ورحمة نحر إسمائي إذنهم فمن أظلم لأكا قرد ربدا إمن إم روحك صدف بينيه يآيات يا الله الآيات بينيه وصدفك جيته أنا آيات سنجيزي وأبال مرندون الذين ذاتك يسجفون جيتنا عن آياتنا هياه كان لدينا مجال سوال على حلبك اغو حمان بدن ايان قوة بالمرين اينا اماك سببتي اي كانوا ايضا نغدين يصديفون هياه كان لدينا مجال سوال خل ينظرون دواهاد دي اي سورة انتا سوهد لايسا دقشق ابي قارمار غيشي لسي مين لا لاي موقف قودينا او اسبدان ايو اي ايني واحجرتان اي غب قطف مريان اي غاعات حصولك وهو جانسمان أي ويداي ما شأن عتميد محل شو ربي هدلي. كتاب جاي عقل أنت كذي حذيره بكل هذا لي حصول لوجودي كتاب لوجودي عقل لوجودك أي أنت كذي بأدوات عقل هذا ويداي حصولي جو عوض حقق حقق فكا قبل كام نغام كرا أدويه دول الحق ما تبند نيدات جلسات اللوجو أما أديجو الدنيا ده معصي دقنات أما الملاك يعيدهم لغلا إن لا كانوا لغو مزوجي هذه ها كانوا بمن قال تعالى إلى وحش يرحل ينظر تكأن مشجع ينوع كلامه إلا أن تأتيهم الملاك إن عيدا مدي وحداد ينجري أيت ما تو أمر إن لغو هذا أمر كل لقيو أمر لغو دوابه أمر داد لغو كفره أمر دب إلى الرأي وعيدا لغوا سمينجري وصدق الله في قوله فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيعة ومنهم من خصفنا به الأرض ومنهم من أخرقنا ومنهم ومنهم حوله مئة وإنسان نبي كيؤ الدنبايي عليه ثلاثة وثان نبي الدنبال الصادر يا مجد كتاب الأسود الدجية كي كيؤ دنبايي الغرآن الكريم لما لا أمرك إذن كان حوايا ما هو وإنسان قولك إن لذن حاق إلا أن يأتيهم الملائكة إن الملائكة ما ده لتعذيبهم وحلافهم أو يأتي ربك إن هدى غي ما تقيام وفصل غضه فصفا من سمات عز وجل نؤمن بها كما جاء في كتاب الله لا نغيرها ولا نبدلها ولا نشبهها ولا نعطلها ولا نؤولها أيحظى إيمانا سيسو إيمانا ييغى لفصل الغضه أيمنا يا قرتي إله كرديحيه كل كان مين يبي يمد دonation أمام ملاقي دين تمر وعاصب الحياة أو يأتي إنه يمد بعض وعيات رديش أنا مولك وويناقي يا ملا ما قرعت وقصوب بهذا ماشي هذا رديش يوجيزن حتى أنا قصوب بهذا إني قراني حاجة قصوب بهذا يوجيزن أنا مولك ووينا إيه كنت سيني في بابيد الدنيا كيف يوجيزن مياه هذا هو رجيس باكر يوما ما لين يأتو إيمان دونو بعض آيات ربك خبق آياتيه سقاركو محاكم ميلا طلوع شمس من مغرمها يزول عيسى خروج دابا حياتك أمرك يمادان وغوث أتابتي واختلاس إيمان كاللطي ما أضل لغا ييرماجي إيمان إيمان كوحل غدا إنه اختيار نغدا اختناء لكن الضيار إيمان شفه ربي على على خاتك اللغوط لنا ياماها وكذا ربي اليوم مالي يأتي بعضها يأتي ربك ربك آياليس على موهنكيس قاركوض إيمان دونه لا ينفع نفسا نفي وعمترو إيمانها رميسي نفط المالي أو الرميسي نفطه لم تكن انهر اوهان اعملت من من قبلها تكون اما هذين كان واصدي لا إله إلا الله مرحمة الرسول الله لكن سلاجما لا تكن، سكديما لا بحن، ولا حزين، إماش يحلقو ما دري، قبض وغضب مسلمة، وأشهد أن لا إله إلا الله، محمد سيدنا، لكن لا تكن، مسوما، وأوامسي باضية حبجني أو كسبت في إيمان آخرة، إيمان هدؤي على تفتيح قلبي، إنك صو إيمان جمر جل التعريفين أيه، وكقومه قلبي قو، ولا جرنا أربك والله قادواكو شدني هو لقى سقي ستك كان ييمانك يجي ماشي ودا واني والله لا على رمته ييمانك مو جينيشي با ماعي و خيل لوو و خيل لقى ربي يا مال انت حقيقا لك يا رب خير كذانا لما اكبره ايمان كذانا لما اكبره ما انت فرصة لك ايمان كاغونا سعيه هباده دون سعيه اختيار نيه وعقل هاجه علمي اغتناع هاجه ماسكه هذا فا دين تيكوك هذا تل ابتراغ لما رب ربي يري سبحانه حبي وحاسوك ايان قل وحاسر هذا سبحانه انت دير سبحانه أحدى في مغلي ويله، كراني في مغلي ويله، وحاساة سوجا يزن، كنت ذيروس ولا، إننا أنجب من متذيلنا وسوجينا، إن الذين فرقوا دينهم، عياذ يا بلود، كل كله من مسلم وإلى روما يزاي، وألك كل سجان دين ما، دينتم كلاجيني، دينتم وعي كل هذا، واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا صبروا عليه سلاط وسلام، كل كأجسيس دوافل. إنا لاحظ ليه مادة وحيير عليه سلاته والسلات خد عقل بدنا باجري علامات بألة رامي إن رسولكو الصعودو كل قاسة وقال ليس حماييي قول ليري لي وردي رسولك بنتو سودين فينك بابي إميسو قال لماذا يسولنو قول ميسو إن قال نقول إميس جي خلاس يا أبو رمطي آخر عمره يجيبو حليه وحييري خرقت فيكم ما تمسكت به لن تبلو بعدي أبدا ألا وهو كتاب الله و سنة حدان لذو وخان الذين كسلوا و حدد خططنا الى غلاف ديامي هو واحد السجي بعده عليه الصلاه والسلام في سردي ما جوتلك الى لا صوت دري يودن ايا توك كل كسيدي لو كان دخل لاي اصحاب رسول الله اصبناك قادتي اصحابنا تابعين دا قادوا هذو التابعين وهكذا إلى يومنا هذا منذ أربعة عشر قرن أي قلوبة قلوبة قلوبة شيء مالك أيضا كاملة أي أرسل عوطان دعانتا إننا كجيرتا إذن تربارا كي نفيقا جيرا دين كاملون نفيقا كتاكي أن عبدوا بعنين لكن فهموا بعن حج كي نفيقا أوم حجيسا دعم بلد كدد أيون نونا عرفا إسرى قلتاكا فقالا اليوم أكملت لكم دينكم أيها سعودك إنتين والله دين داماي قولك أكيد يبوح الله وحصد عبد كامل في حياة رسول الله كامل نفطه. أكيد نبينا مر. مايكشف عنده كتاب عن منزله من السماء كي يمد. رسول الله مبينة كتاب في وصدق الله في ضولي وأنزلنا إليه كالذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. قولك أبين كعجاك قالنا هنا صوبنا ونجينا وهو كامل. لما فين كلاس أيك أكو حنا على بعاني ما كل ربي وعيد كان هذا كني قير إن الذين دت فرقوا دينهم إنتوا دي كلاجيه قلتي كل دي دينك إلا كلاجيو مجيئي إنت الله صنيو تكو كربه كل, كل كابي حسابي طبيعة فف مجيء بعبدا برعاء مجيء بعبا تبرعاء يعاتل قاية نمان إذا هو كانوا قايدين تكلاقي يجب ان نؤكد شيئا كوخو اي كل ما ماجله كل حزب بما لديه فرع قروب لاركو الي انغا قومن حقين, حقين. هنا في الخير مال قروب كات كلا ودي كل حزب بما لديهم فرع كل كان لو حزب اجرت من حد حاج مجرو الى انت الوه ميش ادم كسبلو الله حزب الله انت اله دائره ابنك كسبلو هل حزبوي في كان لو ما حزب السيطان وابلس اوالياني واللباني والقرب حزب الله اله رمي والله هوين واحد كأكو حيلا ايه النبي اشي دينها لبدا ساجرتا فعك لو صدح ايا المسجران قلك ان الذين فرقوا دينهم وكانوا النغذان عنك كو حكوه بقى ايالك للي ماذا ديك لواتا ماذا بي افكار سلوغي اطغل وحنبق اللي قلقون يري اللي استن في شيء وأكانتين مركّوين دول كل كوك وقروب قروب, قروب كسبني وحلموا ذلك دول نحاجر اللجوء مدرى أرنتها أرنتي عدىك اللجوء درى المدينة ما جاء هذه كليات لا عبودة هذه كلياتنا على الراعو هالكادينا اللجوء لغمو ونرحل عنهم إن ملمون مننا إخوة إلى أي تغمة إذا مانت بغض النظر في هذا الجنس في المذب في ملل العسكري إن ملمون مننا اخو قلت لابوي فشوفك قولك يا المسلم اخو المسلم اتعبت وحيككم انت بلال الحبشي سلمان الفارسي سهيد الرومي ابو بكر العرب وقواد اصحاب الرسول كان حبشي وكيمي كان ايراني وكيمي كان تراني وكيمي كان عربي وكيمي افرتانو ولا لا يا اصحابك قول انت اذا جنس هي دغم هي لغه هو اصلا واخذ الفكر اي قال هذا سميتك بس لكينه خيره كويس كل خير جيزين وكك عاجله وادع مسلمك وادجله فانكرمات بعدين كرمات مسلمين كانوا اولين ما فاهمين حد اكو حكوا الله زين قنايه من الذين وفرقوا دينهم في دين تلك لجيي وقانون نقدي منهم قوه في شيء حديث رسولك رب كل معلمه ذلك أوحين كما لا حيان حالك هو واسلة إن أمرهم يالله أنا يقول أقول كيو ذا قول, قول. إلى على قوة كربعي أدين تقييدي الله أنجي يا يجمع إن ماوع كلمه أمرهم ثلاثة إلى الله يبوينه أيارين توضك فما كذا إلى موكوس ما يدنا دون بؤهم جفف كي قال يوشيا كي أي كانون نخدم يفعلون علونا قوته هي احنا كلا قيسمد اي كلا قيسنم من جاهدت خليما في عطانه هناك في مانيه طائع عمل صوبا قف خليما فله اولى هاي عشر امثالها حمد لله بالاوطاضا دونته وحال لين و شيء حسنه الايمان وصالح الاعمال انتي طمن غور يرتي يا لو لا لا با يا امس هيا مرنا من اللا با حقك الله في رحمتك حسناك أجل إلا الله بلابو إن الله الله يظلم مثقال ذرة وإن تكون حسنة يضائفها ويؤتي من لدنها إن حسنا ذي الله بلابو من عشرة أبعاف إلى ما لا نهاية هي أذن الله الله بلابو أما ولا نافا أما هل هي ذي جوري من جاء قبخ في الحسنة ونال فله إليها عشر أمثالها أمثال الحسنة حسنني وناجي لم يديالك هذا طبنا فمن قف قد جاء لي من فلا يجز إلا ما أقبل مريو إلا مثلها أنت إله ان وقال الله كل شيء قابل شيء عيو كلمة مثل هذا النصوص تغريدي كراني عديد ومن جاء بسيات فلا يجز إلا مثلها فمن اعتد عليكم فعتدوا عليه بمثل ما اعتد عليكم كو جزاء السيئات سيئات مثلها كلما اوى يحموه في الله أي كيف هي كلما عاد غرس باطل لم فمال ما لا رايت را اخي فرق ساره جنب الله ساره اي فرق ساره ادين شان طرت شنت من منك افرت لك حسابك هذا قيامه ذات لك لما صار وقفي فرق صار ولا وصدق الله في قوله مالك يرى وجزاء سيئة سيئة, سيئة مثلها فمن عفى واصلح فأجل على الله أما هو العفية حتى العفين وإذو وقال نعسك وحكو يا الله مثلنا قد فاروق صاري تيسا قبرتك لما قاعدون تي أيانهم وم. ومن جاء بالسيئة هم قد خليهم فلا إذا إلا مثلها إلا وهم ذاتك لا يظلمون حتى لديه الهو دنبي ايان كرفسا لدول ساري مايو حسن ايليهين اللقاء قوي المال سلاء اليو ظلمون ملك القيام الله تعالى عزابة مايو تسلما الظلم بزيادة سيئة ولا بالنقص حسن هل ينظرون مسوق ايان إلا, يأتيهم إلا أن يأتيهم أن تأتيهم إنه اعتماد ماهانه واحكره الملائكة سلاء اعتماد ربك قولي فاصل القضاء الهو يماده جنيدي أو يأتي بعض آيات ربك خبقه أيديه قرقه فين أي مدان يوم ما ليأتي وإمن دونه بعض آيات ربك لا ينفع نفسا نحن أمثار إيمانها الروميت هذا لم تكن هروا أي أمن من روميته من قبلها دكور أو كسبت شخيصتي في إيمانها إيمان كذي خينا ونا كل وحادر هذا منتظروا سورة إنه أنقنا منتظرون هو سورينا إن الذين إن توديك رقائقين أوه كانون نغضي شيئاً كواحاً كواحاً لستصوبة نمتي منهم حق ولا. في شيء محفل ما هو ذاك إنما أعقل مع أمرهم تلاث إلا الله إبوه وإن يتل ثم تتلقى كذلك ينبيهم إبوه وشايدون إما هو الحياة كانوا في الدنيا كله يفعلونك وسمهية من ضدك جاء الليمة العسنة ونك فلوه عليها حشر أمثالها ونك أوليم لما ديارك هذا طبانا ومن قفك جاء اللي من بسيئة حمانا فلا يفزأ لما أبع المريك إلا مثلها يأذيو حلق دماغاني وهم دكا لا يظلمون إلا ما دلموه قل إنني حداني غض وحينه شاقنا إلا الله وين قون الجلي قل إنتا مشريكي إنتا ماكو أي رسولك أسعب الدبجوكي إن تبدن باللوء عليه بعض الكئيسيركي أيال الله سبحانه وتعالى قال تعالى إلى وعي يقول عاتل هذا رسول الله كونك دبجا هذين للاعيا شركي إن أطلق أنتم معون نقص الدنيا وسبا نقول نظا إنني أنا حداني الخبي خبي جي إحنوني جي إلى أسراب جدجو هنوني جي مستقيم توصن قرآنك بين بعبي هنوني جي يا من توصن من لا إبراهيم نبي إبراهيم كريم نجفتنا من تيسيا كسبوا حنيفا نبي إبراهيم على إنسلا على وحي الدين كشجع كله عزيه حقه ولا عزيه وما كان إبراهيم ماهين من المشركين إذا كان قال ذا إذا كان مذماهين كل وحات رسول الله إن صلاتي هلأ دنا أن تكون عيو إياه ونصوكي حوله أن وما ياي سانو دماهين الله سيدو إذا إياه وما تي into välillä hyväskä se ahtunamukus on nokka on tapa sula inna salati kude tukejde iyo iwanusukki koura aiga vamahia iye narose ida vamati into alle Rabbil alami on la لا حول لله وما تغناني وبذلك صدر ان دين شيغاي اي امرت لي فراي قل قل باجه ان جوينا اللَّهِ نفسي سي يا هوتني قُلْ الله شاسان لي فراي وقل انني هداني قل ان صلاتي وحق لله هو الجل والجلا أول المسلمين انت ايبه او فما في على من هذه الأمة ومدي هرما كان يادم ويراهيم ايها المسلمين لا سوى لكن امتان قد مسلم نور كو كوني وقعد غرين مركا موقفك مركا جيري ان تولي المسلم بالجوقي قد كو دم ماي دمى كل محمد با وانا اني اول المسلمين انت الهو غانسانت قف كيكو باد بانهاي فقل وحاطر هذا ولي اوامر كيبا سعطى اغير الله اله ماهان وعكاله ميان ابغي جرينا يا خبا انو خب ايه نغضو انو رميان راعو متاسادي قف ليشان وهو ايساق وقاله خب كل شيء وعلى اركض لما الله ابغوري له او يهي ميان غير كيادة راضينا يا ولا تكسبه مكا نفسته نف كل نفس نفس كل قيد همان ما ما جلبته إلا حدّي جلبته عليها لا تكرك هذا يا حمي أنا يا ولا تزيره ما حبّته بزيرة نفد بعثي وزر نفس الأخرى نفخر جن بجد ما قاده ثم كذا هذا دين دي ربيكم خديك عق يا مرجعكم لا بشدين النقطة خيون ربيكم كي أنا ويجي شجاعيا بما وحيات كنت مهندرا فيه قديزا سخطا لفون قوى سقطا ومرة وهو الذي ألوه جعلكم إذن كيالي هداد أمت المحمدين خلائف الأرض تلك بعض هرتين وأمده هوري أيها إبهالاكي إذن كذال ليس مريي ويستغلفكم في الأرض فينظرك أيها تعمل فهل ليس إيجايا إن الأمده هورك الرؤناتان إن الأمدن غطان والرفاعل هوا كيالي بعضكم غاركين حداد أمدتهن فوق بعضهم karki kala korko ayuudare jatii debu koriyalay itaan melig bukan digay kan mamluuk kan tajir kan faqir kan midhanun sanaay kan waaf madqaba kan arur buqaba kan arur magabo waxa lagu siman yahay male baba waalaydin kala kormariyay niyabnu wakum ila howe in jiraaya fi ma wiiboodin ku jiraaya qataakumay buudin siiy oo aafimaadku idin siiy يا عقلكه اذن يا هي عوض ربكو سيئي وحيه ايباكو سيئي ايان الوقوط ربعيا إن ربك اذيغا ربك سريع العقاب حانوجين تألد يو وإنه ايبا في نفس وقت وعدك يوحيد يو كبه واضاصعوده إن ربك اذيغا ربك سريع الاقاب حانوجين تألد يو وإنه ابا لغفور للطائفين بلكة طوبة كان الله نافذ بضل قائمون بالمؤمنين تكبروا مايا قنّع رز بالون قائمون بالمؤمنين أنت لر ما إذا قرأوا ما في البلون قنّع رز بالون والله أعلم. ولا ليال هل كاسوحة نوادم هذه دروس تتحنه أهيد أسيليجي اه كوات اه تفسيرك القرآن كريم كأه الله تبارك وتعالى وح كبرينا إن قبض كذنوا فاتيهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.